واحتبجوا بحديث حياتي خير لكم تحتفون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم هذا الحديث مطعون فيه والطعن فيه في الزيادة التي تفرد بها الراوي وهو عبد المجيد بن عبد العديز بن أبي رواد المرجئي داد هذه هذا الحديث على حديث إن لله ملائكة سياحين وقال الحافظ في التقريب 4160 صدوق يغطئ وكان مرجئا وقال ابن منكر الحديث جدا يقلب الأخبار المجروحين المجلد الثاني 25 فالرواية غير متواترة ذا سيما عند الأشاعر المطالبين باشتراف المتواثر في العقائد بل هي ضعيفة لا أحدا فقط فانظروا كيف تجاهل ترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وآثروا رواية الضعيف على هذا الذي البخاري ثم إن هذه الرواية تحث على الإرجاء وراويها هو عبد, عبد المديد بن عبد العديد مبتدعا متهم بالدعاية للإرجاء وهو الذي رواه الرواية الموضوع على ابن عباس وما نعلم الحق إلا في المرجئة هذه الرواية رواها بالدعاية لمذهبه في الإرجاء وكذبها على ابن عباس انظر كلام الذهب في ميزان الأفدال المجلد الثاني سبين وثاني وانظر العلل لأحمد مجرد الثاني من 13 وكذلك الجرح والتعديل جلد مجلد السادس 383 وضعفاء البخاري 239 وقد شهد عليه احمد والبخاري بأنه من غلاة المرجئه قال كان فيه غلو في الارجاء وقال ابو داوود كان داعيه في الارجاء انظر تنبيه التهذيب في الحاضر الحجر مجلد السادس 383 ومن المقرر عند العديد من علماء الحديث أن المبتلع إذا تفرد برواية فؤيد بدعته فإن روايته مردودة وهذا درح مفسر مقدم على التوثيق وهذا الحديث يؤيد مذهبه أي مذهب عبد المجيد في الإرجاء فإنه ما دام العمل معروضا على النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر فلا تذر المعاصي خين إذن كبيرة كانت أو صغيرة ومن هنا يتترتب آثار سلبية من حيث السلوك والأخلاق على هذه الرواية إذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أنقذ نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا لا أملك لك شيئا من الله شيئا ثم يطمئن الزنات ومرتكبين كبائر من أمته ويعدهم بأنه سيستغفر لهم هذا الحديث خطير من الناحية السلوكية على المسلمين إذ يطبق المحسن ويشجع المسيء وينتهي الفريقان إلى نهاية واحدة وهي تطمين الفريقين بالمغفرة واستواؤهما من حيث النتيجة أليس هذا التطمين بالمغفرة على ما يعملون التطمين بالمغفرة على ما يعملون شبيه بتطمين النصارى بالمغفرة على خطاياهم لمجرد إيمانهم بالمسيح ولماذا كما يأمر بإقامة الحج على المذنبين من أمته في حياته ولم يكتف بالاستغفار ذهم وهم جزء من أمته وإذا كان يستغفر لأمته فلماذا يدخل أفواج من أمته النار الأمر الرابع أن الحديث إذا كان يفيد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنا فلا يفيد جواز سؤاله لعدم فعل الصحابة ذلك لم هذا من الحديث ولأن القرآن أثبت لنا أن الملائكة حملة العرش دائمة الاستغفار للمؤمنين يقولون فاغفر للذين ثابوا واتبعوا سبيلك وقم معذاب الجحيم ولم يقل أحد بجواز, بجواز سؤال الملائكة مع الله والنبي صلى الله عليه وسلم مات وسؤال الأنبياء بعد موته غير جائز ولو جاز سؤال النبي بعد موته لاشتهر سؤال الصحابة للأنبياء السابقين مما يؤكد أنه شرك وكفى بالشرك مانعا من الشفاع الأمر الخامس أن هذه الرواية تثبت آخر مع الله في عرض الأعمال عليه فتصير الأعمال معروضة عليهما لا على الله وحده وهذا شرك يعتقده الروافض فقد قالوا إن قوله تعالى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال قالوا هؤلاء هم الأئمة الكافر الكليني المجرد الأول من وضصائر الدرجات أربعين واثنين واربعين في حين أنه ثبت في الصحيح أن الأعمال تعرض على الله قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل مرء لا يشرك بالله شيئا إلا امرأا كانت بينه وبين أخيه شحناء رواه مسلم عام 2015 فكيف يغفر الله إلا بينما يكون استغفار النبي مطلقا بلا إلا؟ سادسا أن هذه الرواية تعارض أحاديث أصح منها تنفي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث لأمته من بعده قال صلى الله عليه وسلم ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلتوا دوني فأقول يا ربي أصيحادي أصيحادي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما يقول العبد الصالح يعني ذلك المسيح عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دلت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وحين كان صلى الله عليه وسلم حيا لم يكن يعلم بأحوال من غاب من أمته من ذلك قصة ضياء عقد عائشة ولي الله عنها في الصحراء وقول أصحاب بئر معونة لما وقعوا في الغدر قالوا اللهم بلغ نبينا ولم يعتقدوا أن نبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل واحد من أمته قريبا كان أو بعيدا شبهة أخرى واحتجوا بقول أبي جعفر المنصور لمالك عند قبل نبي صلى الله عليه وسلم أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله قال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيرة أبيك آلا بل استقبله واستشفى به إسناد هذه الرواية مظلم فإن فيه محمد ابن حميد الرازي وهو ضعيف كثير المناكير قال البخاري في حديثي نظر وقال الجوزجاني هو غير فقة وقال النسائي ليس بفقة وقال الأسدي ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالذنب منه انظر سئة العالم النبلاء مجلد 11-153 تهذيب التهذيب للحجر المجلد 9-127 تاريخ برداد مجلد 2-229 ميزان أفداد مجلد 3-530 ثم إن استرد في هذه الرواية منقطع فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا إذ توفي سمت 248 هجرية بينما توفي مالك سنة 179 أضف إلى ذلك مخالفة الرواية لما هو معروف في مذهب مالك من كراهية استقبال القبل عند الدعاء ولكن يستقبله عند السلام فقط وإنما يستقبل القبلة عند الدعاء شبهة أخرى واحتجوا بحديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفى الكريم فقال الله يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال لأنك يا ربي لما خلقتني بيدك ونفقت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي أدعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك انظروا إلى هذه الرواية المكذوبة أولا قال الحاكم عندما روى هذه الرواية صحيح المجلد الثاني 615 وتعقبه الذهبي فقال بل موضوع ولقد تواتر عند أهل الحديث تساهل الحاكم في التصحيح قال الشيخ محمد بن درويش الحوت في أسنى المطالب بأن الحاكم متساهل في التصحيح ونقل عن المناوي تعقب الذهبي لكثير من تصحيحات الحاكم بل قد وصف الحافظ ابن حجر هذا الحديث بأنه خبر باطل كما في لسان الميزان المجلد الفارث صفحة 442 ترجم رقم 4815 وضعفه البيهقي في دلائل النبوة مجلد الخامس اربعين وتسعة وثمانين وكذلك ملّى علي القاري في شارف الشفا المجلد الأول ميتين وخمسة والسبب في وضع هذا الحديث وكونه مخذوبا أن فيه عبد الرحمن الفهري وهو واهن ومع أن الحاكم فتصحح هذا الحديث إلا, إلا أنه قال نفسه في أول حديث عن عبد الرحمن قال ولا أدري من ذا في مقدمة, في مقدمة كتابه قال لا أدري من ذا من هذا عبد الرحمن فهري ثم بعد ذلك يصحح الحاكم الحديث فيأتي بعض من لم يوفق إلى الإنصاف فيتمسك بخطأ الحاكم ويتجاهل تعقب الذهبي عليه مع أن أهل العلم نبهوا إلى تساهل الحاكم وعدم التسليم بما يرويه إلا بعد مطالعة تعقب الذهبي عليه شبهة أخرى واحتج بما روي عن مالك الدار بما رواه مالك الدار قال أصاب الناس قحتم في زمن عمر فجاء رجل إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استذق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل له ائتي عمر فأقرئه السلامة وأخبره أنكم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس هذا الحديث يعارض تماما الرواية الصحيحة عند البخاري وهي أنه لما أراد عمر الاستسقاء خرج بالناس إلى البطحاء وتوسلوا إلى الله بعمله العباس بعمل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عمر اللهم كنا إذا أجبنا سألناك بنبيه كنا تلك الرواية الصح ولا شك من هذه الرواية التي لا تخلو من علل ومن طرعون وسأذكر ذلك أولا الحديث فيه اضطراب فيه مالك الدار مغهور الحال إن إذا شهدنا له بالثقة لم نشهد له بالضبط وأما ما جاء في رواية سيف ابن عمر الضبي أن الرجل هو بلال ابن الحالث فهذا مردود فإن سيفا هذا زنديق بشهادة نقاد الحديث وكان يضع الأحاديث قال ابن أبي حاتم ضعيف الجفر التعديل مجلد الرابع 272 ورماه ابن حبان والحاكم بالزنبقة تهديد التهديد لبن حجر العسقلاني مجلد الرابع 295 ثالثا أن الرواية ليست متوافرة وقد عاهل الأشاعرة أن لا يأخذ بالأحادي العقائد الأمر الرابع أن البخارية اتصر على قول عمر ما آلوا إلا ما عجزتوا عنه التاريخ الكبير مجلد السابعة 324 حديث رقم 1295 ولم يذكر مجيء الرجل إلى القبر وهذه الزيادة دخلت في القصة وهي زيادة منكرة ومعارضة لما هو أوتق منها مما رواه البخاري كما بكم ذلك وهو ترك جمهور الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس الأمر الخامس او يرضى مسلم أن يقول إن هذا الرجل المجهول كان أشد تعظيما ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة بسنته من عمر الذي أخرج جمهور الصحابة إلى الصحراء ليشهدهم على ترك توصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوسل بدعاء العباس ويقرونه كل الصحابة على ذلك سالسا أن الرواية لم تذكر أن الرجل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه فالرجل مجهول والذي أتاه في المنام مجهول وربما كان من هواتف الجن سابعا أن المنامات لا تقوم بها حجة في العقائد فما لهؤلاء القوم يرفضون الاستبلال بالآحاد في العقائد ولو كان في صحيح البخاري بينما يحتجون بالمنامات لإفلاك عقائدهم شبهة أخرى أن أهل المدينة طحفوا طحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنة الإبل حتى تفقت تفتقت من الشحن فسمي عام الكبق هذه الرواية منكرة فيها أبو النعمان محمد بن الفضل اختلقت وانظر الكواكب النيرات صفحة 382 الحديث رقم أو ترجمة رقم 52 وكذلك فيه عمر ابن مالك النكري قال فيه ابن عدي حدث عنه عمر ابن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة والنكري ضعيف الرواية عند البخاري انظر الكامل ابن عدي مجرد الأول 402 والتهديد مجلد الأول 384 وفيه أوس ابن عبد الله أبو الجوزاء قال البخاري في إسناده نظر التاريخ الكبير البخاري مجلد الأول 172 الكامل ابن عديل مجلد الأول 402 تهديب التهديب للحاولة من حجر مجلد الأول 384 الرابع فيه سعيد بن زيد فيه ضعف ضعفه الزار القطني وغيره كثيرا وغيره قال ابن كان صدوقا حافظا يخفئ في الأخبار ويهم حتى لا يحتج به إلى انفرد تهذير التهذير مجلد الرابع 33 ومجال الاعتذار مجلد الثاني 138 وعلى فرض صحة سندها فإنها معارضة للروايات الأصحي منها سندا والتي أفادت ترك الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في البخاري بعد موته وخروج عمر إلى الصحراء وتوصله بدعاء العباس كذلك احتج بحديث من زار قبري وجبت له شفاعة فيه. وهذا الحديث مروي من طريق موسى ابن هلال العبدي وهو ضعيف وتجتمع فيه علم عديدة منها جهالة موسى ابن هلال ولقد نقل الحافظ عن ابن خزيمة قوله إن الفقة لا يروي الخبر المنكر وكذلك نقل عن عن العقيدي أنه لم يصح في هذا الباب شيء ثم أكد الحافظ بن حجر بنفسه أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وأن أصح شيء في هذا الموضوع هو حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام انظر التلقيس الحديث الحافظة بالحجر عسقلاني مجلد 269 وكذلك أنظر لسان الميزان مجلد السابس 158 وميزان الأكذان مجلد الرابع 225 إن مجرد تصحيح هذه الأحاديث الضعيفة إنما هو طعن في أئمة هذه الأمة ومنه الإمام مالك فقد قال الحافظ في الفقر أما مالك فقد كان رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه القرافي في الذخيرة والزبيدي في شرح الإحياء أن دليل مالك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وطنا يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد انظر فتح الباري مجلد الثالث ستة وستين والذخيرة للقرافي مجلد الثالث تثمية وانظر اتحاك السادة المتقين للزبيدي مجلد الرابع المجلد الرابع واحتجوا بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم وهذا الحديث قد اجتمعت فيه علل عديدة كما بينه الحافظ بالحجر في التلخيص منها أولا جهالة أبي عثمان الثاني جهالة أبيه الثالث الاضطراب فقد أعله ابن القطان بذلك وقال الدارة قطني هذا حديث ضعيف الإسنابي مجهول المكني ولا يصح حديث في الباب انظر التلقيس الحديث المجلل الثاني مئة وارغم بحديث لا يهبطن عيسى ابن مريم حكمه هذا حديث عند مسلم لكن فيه زيادة وفيها ولا يأتين قبري حتى يسلمن عليه أو حتى يسلم عليه ولا أردن عليه هذا الجزء الأخير هو مروي عند الحاكم في المجلل الثاني خمثمية وخمشة وتسعين الحاكم هذا الزيادة ووافقه الذهبي ولكننا الآن نخالف الذهبي ونبين لماذا مخالف الذهبي فإنه ليس أحد معصوم إلا رسول صلى الله عليه وسلم نخالف الذهبي لنبين أن في هذه الزياغة ثلاث علم الأولى جهالة عطاء وهو الذي قال عنه الذهبي لا يعرف تفرد عنه المقبري الثانية عن عمت بن إسحاق فإنه مذلس مشهور بذلك الثالثة الاختلاف عليه في إسناده كما بيّن ابن أبي حاتم في العلل المجدد الثاني أرواية ثلاثة عشر حين سأل أبا زرعة عن سند الحديث فأشار عليه بالرواية الصحيحة التي ليست فيها هذه الزيادة وهي ورأتين قبري حتى يسلم عليه ويحتجون دائما بحديث لا ينبغي للمطي أن تعمل وهذا فيه شهر ابن حوشب صدوق كثير الأوهان كما في التقريب كما بينه الحافظ ترجمه رقم 1238. وكذلك حديث من صلى عليه عند قبر سمعته وهذا حديث الموضوع كما قال ابن الجوزي في الموضوعات الجزء الاول 33 وفيه محمد ابن مروان متهم بالكرب كما عند الحافظ في التقريب ترجمه رقم 6284. وكذلك عند ابن ابي حاتم في جرح وتعديل ترجمه رقم 364 وهو كذاب كما قال كذاب متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة فعجبا لهؤلاء الذين يتمسكون بالموضوع ويتجاهلون قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمع دعائكم وفي آية أخرى وهم عن دعائهم غافلون يتجاهلون هذه الآيات الصريحة ثم يميلون عن كلام الله إلى روايات مكذوبة لم يجهل قول أهل الجرح والتعديد في وصف رويها بأنه كذاب للضاع ولكنهم يميلون إلى ما تهواه أنفسهم والآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع التبرك وقبل الدخول في موضوع التبرك أؤكد على أمور مهمة أولا أننا نقل بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما يشيعه عننا الآخرون وكيف ننكره وقد ثبتت به الأحاديث الصحيحة غير أن آثاره اليوم صلى الله عليه وسلم لم تعد متوفرة بيننا مما يجعل إثارة هذا الموضوع تشغيبا وترويضا للناس واستدراجا بهم نحو التبرك بالقبور وتشويشا لعقائدهم كأن يحملوا شعرة وينتقل بها بين الناس ويشيعوا بينهم أن هذه الشعرة هي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم أو شعرة بعض الأولياء ولكن الذين ثبت عنهم وهم الصحابه الذين ثبت عنهم التبرك بالشعره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنهم التبرك بالقبور فان هذه الشعرات المزعومه التي تتسلطون بها على الناس وتتحكمون بها في عواطفهم فيحتاد إلى اسنادها مثل ما تسندون الحديث النبوي والصوفية ليس أمناء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكتبهم طافحة بالأحاديث الموضوعة كحديث إن الله سيدخر الجنة كل من اسمه محمد هذا ذكره الصيابي وزعم أحد الأحباش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العربية لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ورسال أهل الجنة عربي ذكروا ذلك في مجلة منار الهدى الهدى العلد الثاني صفحة ثلاثين ولكن انظروا تعقب السيوطي أو رد السيوطي على مثل هذا الحديث قال موضوع الآل المصنوعة في الحديث موضوع المجدد الأول أرواية 42 فكيف يؤتمن هؤلاء على شعل النبي صلى الله عليه وسلم من لا يؤتمن على حديث رسول الله لا يؤمن أن يأتي بشعرة يزعم أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم لستم أمناء على حديث رسول الله فكيف نأمنكم على آثاركم؟ وإذا كان في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المنقطع والضعيف والمكذوب فكيف نتمكن من إثبات اكتصال سند هذه الشعرة؟ بل ربما كان إسنادها شريد الضعف بل ربما كان موضوعاً بل ربما كان سند الشعرة في خبر واحد فيصير سندها ظنياً على حسب طواعب الأشعارة وغيرهم ولا ولعل متابعة إسناد حديث ما أهول بكثير من متابعة إسناد الشعرة فأين العلماء المتخصصون بمتابعة أسنين الشعرة؟ وهذا ليس فيه استهارة بآثاره صلى الله عليه وسلم فإن أحاديثه من آثاره فكما أننا لا نقبل كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد التحقق من إسناده فكذلك لا نقبل كل شعرة تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد التحقق من إسنادها ولا يضرنا أن نترك هذه الشعرة المجهولة السند سداً للذريعة حتى لا تكون الشعرة خطوة على طريق الضريح والمقام فإن الله لن يسألنا يوم القيامة لماذا لم تتبرك ولكنه يثيرنا على سد الذريعة فإنما أهلك بني إسرائيل بتتبعهم آثار أنبيائهم كما قال عمر رضي الله عنه والفرق بيننا وبين بني إسرائيل ومن شابههم أننا نتبع سبيل الأنبياء لا آثار الأنبياء الأمر الآخر قال الشيطبي وقد ترك صلى الله عليه وسلم بعده أبا بكر وعمر وهما خير هذه الأمة وخير ممن يوصف الناس بعدهم بالأولياء ولم يثبت واحد منهم من طريق صحيح أن متبركا تبرك به على النحو الذي يفعله العامة في المشايخ من لمس الجسد والثياب فهو إجماع منهم على تلك تلك الأشياء أضاف الشاطري فعلى هذا لا يصح لمن بعده الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في التبرك ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في الزياغة على أربع نسوة بدعة انظر في كتاب الاعتصار مجلد الثاني ساعة وقال الحافظ الرجب وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ولا يفعله التابعون مع الصحابة ما علو قدرهم فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب طب شرابه وطعامه فهذه الأشياء فتنة للمعظم والمعظم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة وربما يترقى إلى نوع من الشرك انتهى كلام الحافظة الرجل في كتابه الحكم الجزيرة بالإذاعة الصفحة 55 نأتي إلى مسألة أخرى هل يتوسل إلى الله ببركة الولي؟ إن رب البركة يطلطه أهل البدع ويريدون به شيئا مخالفا للمعنى الذي, كان الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مخالفا لما كان عليه السلف الصالح فيعتقدون هؤلاء أن التبرك هو مس جسد الولي أو جدار قبره ولقد روى البخاري حديث 5444 عن ابن عمر قال, قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فمع أن المسلم بركة ما أمرنا أن نتبرك بكل مسلم بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه بركة وإنما البركة هنا بركة عمله والخير الذي يثمر من عمله أينما كان ولقد قال أسيد بن حضير لأبي بكر رضي الله عنه ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فلم يفعل أسيد بأبي ما كانوا يفعلونه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحتفاظ بشعره وبركة الصالحين إنما تكون بمجالستهم والاستفالة من علمهم كما في حديث الملائكة الذين يطوفون يلتمسون مجالس الذكر وفيه قوله تعالى لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول منكم من الملائكة فيه فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول الله وله قد غطرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا العبد الخطاء شملته المغفرة ببركة مجالسة الصالحين أما طلب بركة غير الذوات فيختلف باحتلاف أنواعها فطلب بركة السحور تكون بتصحر وطلب بركة ماء زمزم تكون بشربه وطلب بركة المسجد الحرام تكون بالصلاة فيه وأما قول القائل اللهم إني أسألك ببركة فنان فقد صرح أهل العلم أن هذا القول لا معنى له وهو من الألفاظ الموهمة ويحتمل أن يكون شركا أو بلعة على أقل تقدير وقد نهان الله عن الألفاظ الموهمة بقوله يا إيه الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وهو غير منقول عن السبب تقول القائل أسألك ببركة فنان هذا قول غير منقول عن الثلاث في ألفاظ الدعاء والدعاء عبادة ومبنى العبادات على النقل الشرعي لا على الألفاظ التي تنقلها جهال الناس لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم يقتتلون على وضوئه ويتبركون بآثاره ولكن من حكمة من إجازته صلى الله عليه وسلم لتبركهم لقد كانت الحكمة من ذلك بغرض مهم حيث هال قريشا ما رأته من شدة حب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم مما لم تكن تراه من قبل أبدا ومما يقطع به بأن هذا نبي من عند الله عز وجل غير أن نبي صلى الله عليه وسلم عمد بعد ذلك إلى صرف أصحابه بحكمة وليل عن هذا تبرك وأرشدهم إلى أعمال صالحة هي خير لهم من ذلك فعن عبد الرحمن ابن أبي قراد أن نبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اتمن وليحسن جوار من جاوره رواه الطبراني كمعجميه وأشار المنذري إلى تحسينه انظر استثناء الأحاديث الصحيحة حديث 2998 ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر أنواع أخرى من التبرك بل وقف منها موقفا شديدا كالتبرك بذات الأنواق ولقد كان صحاة في حداثة عهدهم رأوا, رأوا المشركين يعندقون سيوفهم عند شجرة يظنون بركة تحل بها فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن لتركبن سننا من كان قبلكم الصحابة ما أرادوا من اتخاذ الشجرة عبادتها؟ وإنما أرادوا حصول البركة لسيوفهم حتى يقاتلوا بها المشركين ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من التبرك تأليها لغير الله ومشابهة لبني إسرائيل الذين قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة وإن كانوا يعني الصحابة وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال بني إسرائيل وأقسم عليه الصلاة السلام. على أن ما قالتهم كما كمقالتهم سواء بسواء فالصحابة لم يسموا ذلك عبادة ولكن الرسول سماه عبادة بل وتأليها ولم يقل لهم لا بأس لا يضركم ذلك ما تقولون لا إله إلا الله وإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة تبركا اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليها لغير الله مشابها لقول ابن إسرائيل مع أن الصحابة ما طلبوا ذات الأنواق ليعبدوها ولا سألوها مع الله أليس تحريم شرك القبور بباب أولى حين يعتقد الأحياء أن الأموات متصرفون في قبورهم وأن قبورهم هي الترياق المجرب وإذا كانت الفتنة تحصل في شجرة فما بالك في قبر يعتقد الجهال أن صاحبه يأكل ويشرب فيه بل يخرج منه ليغيث البشر ويقضي حوائجهم حين يستغيثون به وكان نبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ القبور مساجد ويصف الذي اتخذوا القبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد بأنهم شرار الخلق عند الله ولقد قال الحافظ وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيرهم من الصالحين فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها فعبدوها بتدريج الشيطان لهم فتح البارج مجلد الثامن صفحة 668 وبناء على هذا الحديث فنحن نسمي الاستغافة بأصحاب القبول بأنها عبادة بل وتأليئهم لها من دون الله فلقد قلتم والذي نفسي بيده ما كان يقوله قوم نوح لاصنامهم مدد يا ود مدد يا سواع مدد يا يغوث مدد يا وبهذا تعلم أن أصل الشرك سببه التبرك بالقبور ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يجسس القبر أو يقعد عليه أو أن يكتب عليه انظر مسلم حديث رقم 79 وكان صلى الله عليه قد نهى أول الأمر عن زيارة القبر ثم أذن بعد ما بين أصل سبب الزيارة ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة ولم يقرأ عليه الصلاة والسلام ألا تزوروها فإن بها قضاء الحوائج ولا قال بأن منها ما هو الترياق مجرب وإنما منعت أولا ليبرأ الناس من مرض التعلق بالقبور وإشراكها مع الله واعتقاد الترياق في القبور وإنما صحف الأحاديث على مشروعية زيارة القبور عامة بفائدة تذكر الآخرة وللدعاء للميت وإذا كنا في جنادة دعونا للميت وليس دعونا الميت وشفعنا له وليس ولم نستشفع به فبدل أهل البدع قولا غير الذي قيل لهم فبدلوا الدعاء له بطلب الدعاء منه لأنفسهم والترحم عليه بطلب الترحم منه وصاروا يطلبون أمور الدنيا ممن خرجوا من الدنيا وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة في المقبرة وينهى عن الصلاة بعد الكجر وبعد العصر سدا لذريعة الشرك وحتى لا يحصل التشبه بعباد الشمس ولو بدون قصد فالنهي عن اتخاذ القبول المساجد أولى بالنهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا حال اليهود والنصارى استحقوا به اللعنة ولهذا قال الشيخ الكندهلوي الحنفي وأن اتخاذ المساجد فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وقبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبادة أو بعبدة الأصنام الكوكب الدري على الجامعة المذي صفحة 153 وقال ابن خدامة المقدسي لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روين أن فذاء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها ولذلك كان من بعده صلى الله عليه وسلم يقطعون ذرائع الشرك ووسائله ويتمثل ذلك حين رأى عمره قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا قالوا مكان صلى فيه رسول الله قال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلت من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي وبلغه أن أناسا يأتون الشجرة التي بوي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعا قال الحافظ ابن الحجر في فتح البارغ مجلد 7 448 عن هذه الرواية إسنادها صحيح وعن ابن عمر قال فرجعنا من العام المقبل ثم اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها وكانت رحمة من الله رواه البخاري حديث رقم 1958 وقد بحث عنها أناسا في زمن سعيد بن مسيب أثناء بهابهم للحج فقال لهم سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها وفي رواية فعميت علينا وفي رواية أخرى ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها قال سعد للحجيد الباحثين عن الشجرة إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلنتموها أنتم رواه البخاري حديث رقم 4 على أو 63 أو 64 قال الحافظ في الفتح وبيان الحكمة في ذلك يعني احتفال شجرة وهو أن لا يحصل بها ابتتان فلو بقيت لما أمنت تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أطل بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما دونها وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله انظرت في الباب المجلد الثالث وكيف لا يفعل عمر ذلك وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم ممن طلبوا أن يتخذ لهم ذات أنواق وهي شجرة كان يعلق المشركون سيوفهم عليها للتبرك فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة الموحدين الذين كانوا في طريقهم لقتال المشركين قلتم والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إحياء بن معين, أو معين حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مص قبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو الحسن علي بن عمر القزوين في, في أماليه والحافظ الذهبي أن, أن ابن عمر كان يكره مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ شعيب الأرنقود رجاله الثقاء انظر سيار أعلام النبلاء مجدد 12 373 وما اعتقادنا بأن زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة خلافا لما يشاع عنه فإننا نؤكد بأنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم حديث في الحق على زيارة قبره ومن شاء فليرجع إلى التلخيص الحبيب المجلد الثاني 266 للحافظ بالحجر وتخريج الحافظ العراقي على الأحياء في تابع حيار المجلد الأول 258 وغيرهما ممن لم يصحح هذه الأحاديث التي تحفو وتحرد على زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي وهو كما ذكرنا حديث ضعيف وتجتمع فيه علل كثيرة منها جهالة موسى بن هلال الراوي على كل حال ذكر الشيخ محمد بن درويش الحوت ضعف هذا الحديث في كتابه أثنى المطالب صفحة 44 والحديث الصحيح الذي لا يجوز أن يتجاهل ويعارض بهذه الروايات الضعيفة الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه البخاري ومسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا ولم يقل وقبر هذا والحديث نص في تحريم شد الرحال إلى القبور ولقد اتهم السكي بنتيمية بأنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه يحرم شد الرحال إليه ولا يحرم جرد الزيارة فقد أكد بنتيمية أن زيارة المسجد النبوي الشريف ثم زيارة القبر النبوي عمل صالح ومستحب وذكر ذلك في كتابه الجواب الباهر صفحة 14 جل ما في الأمر؟ أن بتمية يفرق بين الزيارة الشرعية وبين الزيارة البجعية التي تتضمن إما السفر من أجل القبر وإما المخالفات التي يفتبها الناس عند القبر من تقبير الجدران والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أو طلب أن يكشف لهم ضرا أو يقضي لهم حاجة وحصول الخشوع والإقبال على الدعاء لمجرد الوقوف عند القبر بما لا يحصل لهم عالة في المسجد أو أثناء الصلاة واعتقال حياة وسمع وبصل مقبور فيأتون القبر لليل ما عند صاحبه من بر واحسان وهو أعظم باب يفتح للشرك وهو أصر عبالة الأصنار قال بوتامية في كتابه الزيارة فالزيارة الشرائية مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان نبيا أو غير نبي ولهذا كان الصحابة إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كلام يؤكد أن ابن يرى استحباب الزيارة الشرعية وإلا كيف يقول أن الصحابة كانوا إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول قائل أن ابن تيمية يحرم زيارة قبر النبي قال ولهذا كان الصَّحَابَتُ إِذَا زاروا قَبْرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون ولم يكن أَحَدٌ منهم، يقف عند قبره ليدعو لنفسه قال وأما الديارة البدعية فهي من جنس دين النصارى وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر أو أن يدعو الميت أو يقسم به على الله في طلب حاجاته وتفريج كرباته فهذه من البدع التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا علىها أصحابه فضاف ابن تيمية وأما زيارة القبور المشروعة فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته كما كان نبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إلى زار القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين كتاب الزيارة 81 ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقصد الدعاء وإنما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وينضون وهذا المحفوظ عن مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط قال لا أرى أن يقف عند القبر ولكن يسلم وينضي هذه روايات مشتهدة عند مالك ولذلك اعترف الحبشي بها في كتاب المقالات السنية صفحة 51 نقل عن المرتضى الزبيدي ولم يشكف في صحة نسبتها إليه وهذا لا يعني تحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تحريم السفر من أجله تمسكاً بالحديث الذي يقول لا تشد الرحال ويجب التفريق بين مجرد زيارة القبر وبين شد الرحال خصيصاً إليه كما يفعله أهل المنى الألباطمة وأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الاستمداد من سلسلة المشايخ كما يزعى المصطوفيون من نقشبنديين وغيرهم كأن يتلقوا البيعة من مشاريخهم الأموات عند قبورهم ويحدث الاتصال الروحاني بدعمهم بين قلب الزائر وبين قلب المير فهذا ليس من فعل السلف وإنما هي من بقايا الملل السالفة الوثنية كالهندوسية والبوذية وغيرها وإنما الثابت عن السلف الصالح ترك ذلك وازدجن عنه فقد توسل عمر بدعاء العباس لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يدريهم صلاح الميت وولايته من أين لهم أن يكون صالحا أو وليا بالله عز وجل فقد قال أحد كبار الصوفية في زمانه وهو عبد الوهاب الشعراني كم من قبر يزار وصاحبه في النار وهكذا وجدنا ابن تيمية رحمه الله يفرق بين زيارة الشرعية السنية وبين الزيارة البدعية التي تضمن الشرك ولكن السكية لم يرتفت إلى هذا التفريق بل كتب كتابا بعنوان شفاء استقام في زيارة خير الأنام ويليته لم يرتب هذا الكتاب فقط ملأه بالموضوع والمكذوب من الروايات فكشف بكتابه هذا عن مدى علاقته بفن الحديث وقد رد الحافظ ابن عبدالهادي على كتاب السكي المذكور قائلا أما بعد فإني وقفت على هذا الكتاب فوجدته كتابا مجتمرا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة ذكر ذلك في كتابه الصالم الممكي في الرد على السكي صفة منتاش ويكفي اليوم في الرد على السكي مجرد تخريج الأحاديث التي حشاها في كتابه ليتعرف المنصف على صدق كلام ابن عبد الهدي وعلى ضعف الصدقية في علم الحديث وعلى تعصبه وعدم إنصافه للتامية ولنذكر بعضا من هذه الأحاديث من غير توسع أولا أورد, أورد حديث من زار قبري وجبت له شفاعة كتابه شفاء استقام صفحة نين وهذا الحديث طعن فيه السيوطي وأورده في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة مجرد الثاني وفي كتابه شفاء استقرام صفحة سبعة احتج بحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي قال الشيخ محمد بن درويش الحوط في أثنى المطالب صفحة أربعمائة وتسع وعشرين رواه البيهقي وفيه حقصن قارئ رمي بالكبد واحتج أيضا السرقي في كتابه صفحة 39 بحديث من حج البيت ولم يزرني فقط جفاني قال الشيخ الحوت في إثنى المطالب صفحة 467 لا يصح وتعجب كيف يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام وهو الذي ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وكيف يسأل صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثمًا ثم يأمر بشد لحال إليه بل يوضّخ من لا يفعل ذلك ويصفه بالمجافات واحتج كذلك السكي في كتابه صفحات 30 بحديث من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي قال الشيخ محمد بن درويش الحوث في أثنان 435 رواه الدار قطني وفي سنده مجهول وهكذا تجد أنه ليس من شيء في هذه الأحاديث صحيحا حتى تكون شفاء للاستقام وإنما هي بين موضوع وضعيف جدا فكيف يكون في كتابه ما يشفي السقام؟ بل ربما كان هذا الكتاب هو السقم بعينه هو المرض ولذلك نذكر في ختام هذا الأمر باستعراض الحافظ الحجر للأحاديث التي تحفت على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضعفها كلها وقال طرق هذا الباب طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ونقل على ابن خزيمة أنه لم يصح شيء في هذا الباب التنفيس الحديث مجلد الثاني 267 ويأتي من يعارض حديث نبي صلى الله عليه وسلم لا تخذ رحال إلا إلى ثلاث يعارضونه برواية غير صحيحة وهي لا ينبغي للمطي أن تعمل هذا الحديث بينا من قبل أن في شهر ابن حوشب لماذا عارضوا ذاك الحديث الصحيح المتفق المتفق عليه بهذه الرواية الضعيفة حتى يقول لك أن هذا الحديث يقول لا ينبغي يعني مكروه أو أنه لا يفيد إلا الكراهة قالوا وقد استرح المتأخرون من أهل الأصول بأنه لفظ لا ينبغي يطلق ويراد به الكراهة دون التحريم ولكنه في كلام رس في كلام الله ورسوله في الحقيقة راد به التحليم أيضا ومعناه لا يكون هذا أبدا لا ينبغي يعني لا يكون هذا أبدا كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فنفظ لا ينبغي يدل أيضا على التحريم ولو حملناه على الكراهية لا صار اتخاذ ولد مع الله جائزا مع الكراهة فما جوابكم ولقد قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس لا ينبغي لصديق أن يكون لاعانا لا ينبغي لا ينبغي لا تعني هنا أن ذلك جائزا مع الكراهة ثم إن هذه الرواية مخالفة لعمل الصحابة حيث رد من أراد شد الرحال لغير المساجد الثلاثة وزجروه عن ذلك فقد نهى ابن عمر الذاهب إلى الطور عن أن يذهب إليه وقال له دعي الطور لا تأثه أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أخرجه الطائرسي حديث رقم 1348 وأحمد في المسند المجلد الثالث صفحة سبعة بإسناد صحيح والهيثمي في المجمع وجلد الرابع صفة أربعة والحديث سنده صحيح ولقي أبو هليرة بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال له من أين أقبلت؟ قال من الطور حيث كلم الله موسى فقال أبو هليرة أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة في مساجد رواه مالك في الموطأ مجلد الأول مية والنسائي مجلد الثالث مية روطاش مجلد الثالث سبعة بإذن صحيح الصحيح ولقد سبق الجوهيني ابن تيمية بهذه الفتوى في تحريم شجب الرحال وهو من أئمة علم الكلام الأشاعرة المعتبرين عند الأشاعرة وغيرهم فقد حكى عنه النووي وابن حجر عسقناني والزبيدي وذكر السبكي أن الجوينية كان ينقل عن شيخه الفتوى بمنع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة وأنه حرام وهو الذي أشار عليه القاضي حسين والقاضي عياض في اختياره انظر إن شئت شرح النومي على مسلم مجرد التاسعمائية ستة وفتح البالي مجرد الثالث خمسة ستين واتحاف السادة المتقين وكذلك انظر نقل السبكي هذا الكلام على النووي في شفاء استقام صفحة 21 والحق أن أول من وضع الأحاديث في الغير الصحيحة في السفر لزيارة الأضرحة وقبول الأنبياء هم الشيعة ولذلك جاء في كتاب أحدهم وهو الطباطبائي قال وقالت الإمامية يجوز بناء القبور للأنبياء والأولياء وتشيدها لأنه من باب تعظيم شعائر الله البرهين الجلية محمد حسن موسوي الطباطباء وهكذا ترى آثار التشيع بين أوساط أهل السنة من التضرع عند الخبور والاستغاثة بأصحابها وإلقاء الأموال والنذور عند أضرحة الأولياء وما يؤكد ذلك ما تقرأه في كتب هؤلاء المتصوفة أن فلان تمرغ ويكتحل بتراب قبره وفلانا يبتلع شيئا من تراب قبر الولي على الريق ليحصل له الشفاء انظر جامعة كرامات الأولياء المجدد الأول من 117 وكذلك بغي الطالب صفحة 150 بل ذكر الصيادي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الجنة بل أفضل من عرش الرحمن ومن الكرسي فلذل الجواهة صفحة 104 وكذلك, وكذلك ضوء الشمس مجلد الأول 176 ونقل السبفي عن العبدي المالكي أن المسيرة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة بل أفضل من بيت المقدس شفاء السيطان 61 وواحدة ودفع الغلو بالصيادية إلى اعتبار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الجنة بل من عش الرحمن ومن كرسيه وهذا يعارض ما جاء في الخبر أن أحب البقاء إلى الله عز وجل المساجد رواه مسلم وأمر السيدي من كانت له حاجة أن يولي وجهه شطر قبر الرفاعي من أي مكان في العالم ويخطفها خطوات ويقسم على الرفاعي أن يقضي له حاجته فلذا الجواهر 129 و165 و166 ومعلوم أن الشياطين تلازم هذه القبور وتضل بها من تضل عن سبيل الله فإنه من في المنام شخصا يظن أنه هو صاحب القبر ويكون شيطانا قد تصور بصورته ويقول له إذا عرضت لك حادث فاستغف به هذا النوع المقر الشيطاني موجود ففي صحيح مسلم أن ابن مسعود قال إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكرب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث فواه مسلم رقم سبعة والعديد من أهل الزهد من يأتيه في اليقظة من يقول له إنه رسول الله ويظن ذلك حقا وكذلك يأتي كثيرا من الناس في مواضع متعددة ونقل عن السبي أن هذا التطور بالأشكال المختلفة تسميه الصوفية بعالم المثال تفى ذلك الصيوط في الحاول الفتاوى المجلد الأول من عشرين تسميه الصوفية بعالم المثال وهو عالم في الحقيقة لا يمكن الوصول إليه إلا بعد تعاطي الحشيش والآن إليكم بعض الشبهات فيما يتعلق بالتبرك بالقبور احتجوا بما رواه أحمد والحاكم أن أبا أيوب الأنصاري وضع رأسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه مرواند الحكم على ما أذكر قال ويحك القبر فقال إني لم أأتي القبر ولكني أتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ضعيف رواه أحمد وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وهو من أوهامهما فإن فيه داود بن أبي صالح وقد قال عنه الذهبي نفسه في الميزان حجازي لا يعرف ووافقه الحافظ في التهذيب فأن له الصحة زد على ذلك الاختلاف حول كثير المزيد فقد قال الحافظ فيه صدوق يخطئ وضعفه النسائي وقال ابن معين ليس بذاك مجلد الثامن 414 وإذا كان حديث ضعيفا فلا نترك إجماعا حكاه عامة أهل العلم أبرزهم النووي على المنع من مسي القبر والحديث مع بعثه فيه إشكال كبير يبتل الاستقلال به وهو كيف يجعل, كيف يجعل أبو أيوب رأسه على القبر وقد كان القبر مسوم بالأرض غير مرتفع إذ لو فعل ذلك لضطر أبو أيوب أن يصير ساجدا أو على هيئة الساجد ويؤكد ذلك أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مسجدة قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدة رواه البخاري حديث 1330 فقولها رضي الله عنها لأبرزوا قبره يتعارض مع الرواية الضعيفة عن أبي أيوب شبهة أخرى عن يزيد ابن حباب عن ألي مودودة عن يزيد ابن عبد الملك ابن قصيف قال رأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى لهم المسجد قاموا إلى رمالة المنبر القرعة فمسحوها هذا الحديث فيه زيد ابن حباب صدوق كثير خطأ ذكر ذلك الحافظ ابن حجب في ميزان الأفذال مجلد الثاني مية وتهذيب التهذيب المجلد الثالث أربعين واثنين التي جاءت بعد هذه الرواية عند مصنف ابن أبي شيبة أوثق منها وهي مناقضة لها وهذه الرواية هي حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضي أخبرنا قضيل ابن دكين عن سوفيانة عن عبد الله بن يزيد الليتي عن سعيد المسيب أنه كره أن يضع قبره يده على المنبر هذه الرواية صحيحة وعليها عمل السلف وكذلك الرواية أنهم كانوا يقومون إلى رمانة المنبر ويمسحوها هذه الرواية أيضا تتعارض ما ثبت عن عمر رضي الله عنه من شدة التحذير من تتبع آثار الأنبياء رأى عمر قوما يتناوبون مكان يصلون فيه فقال ما هذا قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلف من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فلينضي وبلغه أن أناسا يأتون الشجرة التي بوي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت ذكره الحافظ في الفتح مجلد, مجلد سبعة 48 وقال إسناده صحيح وعن ابن عمر قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله البخاري 1958 وقد بحث عنها أناسا في زمن سعيد بن وسيب أثناء ذهبهم للحج فقرهم سعيده إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم رواه البخاري 4169 شبهة أخرى عن مالك الدار أنه أصاب الناس قحتم في زمن عمر فجاء رجل إلى قبل نبي صلى الله عليه وسلم فقال استسقي أمتك فإنهم قد هلكوا فقيل للرجل في المنام أقرئ عمل السلام أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون هذا السنة فيه مالك الدار وهو مجهول الضبط والعدالة والضبط شرطاني أساسيان في كل سنة صحيح كما تقرر في علم المصطلح قال المنذري في الترغيب مجرد صفحة 41 لا أعرفه وكذلك قال الهيثمي في الزوائد مجرد الترغيب في 125 وقد تفرد مالك المجهول بهذه الحادثة ما عظمها وإن كان انتشارها وتواتلها بين الصحابة لو كانت صحيحة فإذا لم ينقلوها وتفرد بها المجهول فكيف توثق وتعتمد قد يقال إنه ثقة لأنه كان قادم عمر لكن هذا توثيق في العدالة إن سلم به ولكن أين الوفاء بشرط الضبط وقد علم من شرط الراوي العدالة والضبط وليس العدالة فقط وحتى لو كان مالك فقة مالك الدار فإن روايته تكون شابة لمخالفتها رواية صحيحة عند البخاري وهي التي رواها روا فيها البخاري خروج عمره بالصحابة عام الرمادة وتصريحه على لسان جميع الصحابة وإقرارهم بترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطفق يتوسل بغيره هذه سنة عمر فإن خالفها خازن عمر خالفناه وتمسكنا بفعل عمر فكيف وأن السندة لم يفت؟ وأما قول القائل يكفيه توثيقا أن عمر اعتمنه على خزائنه فنقول ألا يكفيكم توثيقا لمعاوية أن نبي صلى الله عليه وسلم اعتمنه على وحيه وأن أبو بطل عمر وعثمان قد اعتمنوه على ولاية الشام فكان أميا وفيا وما زال من هؤلاء اليوم من يتكلمون ويطعلون في معوية رضي الله عنه في الرغم من اتمال النبي وأبي بكر وعمر وعثمان لمعوية وبقائه طيلة هذه الفترة واليا على الشام فهل ضل عمر وأصحابه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل ضلوا عن شيء احتدى إليه هؤلاء الأبعياء اليوم هذه الرواية مخالفة لما ثبت في الشبع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد في أحاديث كثيرة ومخالفة لقوله تعالى فقلت استغفلوا ربكم إنه كان غفارا ولم يقل لهم اذهبوا إلى قبول الصالحين حتى تحصل المغفرة فقلت استغفلوا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولم ينقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل المنقول الثابت عنهم عكس ذلك كما في قصة عمر الذي ذكرناها حيث أنه كان بمجمع من الصحابة لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستسق به بل صرح بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا في الماضي قبل موته ثم أكد ذلك بأن طمر للعباس أن يستسقي كما مر معنا في مسرق واحتجوا برواية راويها هو سيد ابن عمر التميني الضبي وفيها أن الذي قال استسقي لأمتك أنه بلال بن الحارف الصحابي وهذا كذب فإن سيفا هذا سيف بن عمر الضبي منكر الحديث فقد قالوا عنه إنه كان يضع الأحاديث وقال ابن علي وأبو حاتم متروك الحديث وقال أبو داود ليس بشيء وقال ابو حبان يروي الموضوعات أي المكذوبات تنظر تنذيب التهذيب الحافظة بالحجر مجدد الرابع 295 وانظر مقالة الكوثري صفحة 224 وإليكم أكذوبة تبرك الشافعي قبل أبي حنيفة ادعى بعضهم أن التبرك بمسك القبر من عقيدة الفرقة النافية وتمسك بما رواه الخطيب البغدادي عن الشافعي أنه قال إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم زائرا فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى تاريخ بغداد مجلد الأول مئة هذه الرواية سندها إلى الشافعي فيه مجاهيل كما حكى العلامة المعلمي. قال الألباني في سلسلة الضعيفة في المجلد الأول لحظة هذه رواية ضعيفة بل باطلة فإن عمر, فإن عمر بن إسحاق ابن إبراهيم غير معروف وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال ويحتمل أن يكون هو عمر بن إسحاق ابن إبراهيم ابن حميد ابن السكن ابن محمد التونسي وقد ترجمه الخطيب في المجلد الثاني عشر وذكر أنه بخاري قدم حاجة قدم حاجة سنة ثلاثمائة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهور الحال ويبعد أن يكون هو ذا إذ أن وفاة شيخه علي ابن ميمون سنة مئتين على أكثر الأقوال فبين وفاتهما نحو مئة سنة فيبعد أن يكون قد أدركه. هذا من حيث السند. فأنتم مطالبون بتبين صحة سند هذه الرواية. وإلا فأنتم محجوجون بقول الشافعي الذي قال مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري. طيب القديم مجرد الأول 433. أما نحن فنأتيكم بسبب قوي عن الشافعي من كتبه فقد قال وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى الناس من بعده أو على من بعده من الناس كتاب الأم للشافعي مجلد الأول 278 والمهذب مجلد الأول 139 وروضة الطالبين مجلد الأول 652 والمجموع كذلك للنوع الشاف المهذب مجلد الخامس 262 والمجلد الثامن 257 وفي عصر الشافعي لم يكن ببغداد قبر لأبي حنيفة ينتاب الناس للدعاء عنده البتة وكان المعروف عند أهل العلم هدم ما يبنى على القبور وذلك باعتراف الشافعي نفسه فقد روى عنه النووي قوله فيما يبنى على القبر رأيت من الولاك من يهدم ما بني فيها ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه ذلك المجموع مجلد الخامس من كانت 98 وفرح مصن من نوينز مجدد السابع 24 وانظر مواهب الجليل, الجليل مجدد الثالث 65 وصرح البيضاوي بأن, بأن اليهود والنصارى كانوا يتوجهون إلى قبول صلحائهم بالصلاة والدعاء حاشية سنة النساء مجلد الثاني 42 وجاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر مجلد الأول 313 النهي عن الدعاء عند القبور حاشية ابن عبدين على رب المحتار مجلد الثاني 439 والبحر الرائق مجلد الثاني 299 ومجمع الأنهر مجلد الأول 313 وروا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن علي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يأتي فرجة كانت عند قبر نبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال أنا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي يعني علي بن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيد ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وسلموا عليه. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم قال السخوي وهو حديث حسن قاله في القول الوديع في الصلاة على الحديث الشفية صفحة 228 وذكره البخاري في التاريخ الكبير مجرد الثاني 289 وانظر مصنف عبد الرزاق رقم 6694 ومصنف ابن أبي شيء المنغد الثاني 375 وإن من علامات المتورع كما يقول الإمام المازري عادة المتوامعين لا يقول قال مالك قال الشافعي فيما لم يثبت فوقت السكي مجرد السابس صفحة 221 بسه محققة وقد كان الشافعي بالحجاز بمكة والمدينة وفيها قبر من هو خير من أبي حنيفة وهو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه فلم يعرف عنه أنه كان يأتيه أنه كان يأتيه ليدعو عنده وهو به فما, فما له يفضل الآن قبر أبي حنيفة على قبر سيد ولدي آدم وصحابته أأنتم أعلموا بمذهب الشافعي أم النووي الذي حكى إجماع الأمة على النهي عن الاقترار من القبر ولمسه بلاي وتقبيله ونقل مثله عن الحليمي والزعفراني وأبي موسى الأصبهاني فمن المخالف لإجماع الأمة هذا وقد نهى أبو حنيفة عن التوسل إلى الله لأنبيائه ولا يمكن أن يكون ذلك خافياً على الشافعي فهل يرضى أبو حنيفة أن يتخذ أحد قبره للصلاة والعبادة؟ نعم الصلاة معناها الدعاء كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم والدعاء هو كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة فلن اتخذ قبراً للدعاء عنده؟ فقد اتخذه للصلاة والعبادة فأبو حنيفة والشافعي يكرهان ما يكرهه الله عز وجل ولم يكن أحد من أصحاب أبي حنيفة وفبقته كمحمد وأبي يوسف يتحرون الدعاء عند قبله بعد موته ولا يزالون ينكرون على من يمس القبر ويقولون كما في الفتاوى البزازية والتترخانية ورد المحتار أن نمس الرجل القبر للتبرد هو من عالة النصورات وعلى فرض صحة هذه الرواية فإنكم لا تزالون مخالفين للشافعي فالرواية هذه تفيج بأن الشافعي كان يدعو الله عند القبر وأما هؤلاء فإنهم يدعون صاحب القبر نفسه فيقولون المدد يا رفاعي المدد يا أولياء الله إلى أفره وقد زعموا أن قبر معروف الكرخي وهو من يقولون بأنه من الأولياء أن قبره هو الترياق دواء. لقضاء الحوائج ونسأل هل جرب هؤلاء ترياق الحي الذي لا يموت حتى تضل عليه من لا حياة له أليس الله بكاثن عبده وكأن التجربة هي الميزان في معرفة المشروع من الممنوع وهم لا يقودون قبر رسول الله هو الترياق المجرب لأنهم لو قالوا ذلك لسألهم الناس فلماذا لم يجرب الصحابة ترياق قبل نبيهم صلى الله عليه وسلم إن الموحد مؤمن موقن أن رفع الأيدي إلى الله هو الترياق المجرب لقضاء حوائج وكشف الكروب وتفريج الهموم مؤمن بما قاله صالح عليه السلام إن ربي قريب مجيب وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله أقرب إلينا من قبوركم هذا هو ترياقنا فجربوه لقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أين ومتى ترجى الإجابة فترجى في الثلث الأخير من الليل وفي دول الصلوات المكتوبات وبين الأذان والإقامة وفي حلقات الذكر ولم يذكر منها قبر نبي ولا غيره فترياقنا المساجد وترياقكم القبور التي اتخذتموها مساجد وأما احتجاج الأحباش في مجلتهم منار الهدى -30 بابن الملقن ويقوم لأنه من حفاظ الحديث والفقهاء الشافعيين وأنه ذهب بنفسه إلى قبل معروف كرحي فأجيب دعاؤه فهو احتجاج بصوفي والاحتجاج بصوفي منهم ليس حسما للنزاع ولهو حجة الله على قلقه فإن الصوفية يختلط عليهم الليل والنهار وأحوال النوم واليقظة فقد حكى ابن الجوزي أن شاة صاحق فشهق أحد الصوفية في لديك سيدي تلبي سبليس مين ولا ننسى أن ابن الملقم الصوفية حشى كتابه طبقات الأولياء بالأخبار الباطلة التي تنسب إلى الأولياء الأحياء كالإحياء والإماثة فقد جاء في كتابه أن الرفاعي أكل سمكا مع تلميذه ثم قال لعظام السمك كوني سمكا حية كما كنت أولا فما استتم كلامه حتى قامت وتنافرت سمكا حيا شاهدة لله بالوحدانية ولنبي بالرسالة وللرفاع بالولاية العغمى وأنها أي سمك كانت تسأل الرفاعية بحق الله إن يأكلها وأنه دخل رجل على الرفاعي مكتوب على جبهته سطر الشقاوة فمحاه أي بدل ما قدره الله فصال مكتوبا عند الله سعيدا بعد أن كتبه الله شقيا مثل هذا لا يؤخذ بشهادته ولا نستفيد من تجربته فقد شهد لمخلوق بأنه يحي العظام وهي رميم ويغير ما سطره الله في اللوح المحفوظ ويجدر بك أن تعلم أن ما يفعله هؤلاء عند القبور ليس مجرد استغاثة بأصحابها وإنما بلغ الأمر إلى درجة الطواف حولها كما يطاف بالكعبة وإذا أردت التأكد فما عليك إلا أن تنظر إلى قبر الحسين في مصل وغيره من الطواف حول القبر قال الشيخ محمد بن جلويش الحوث في أسنى المطالب صبح ستمئة ومنها المكان المشهور بالمشهد الحسيني بالقاهرة إذ ليس الحسين رضي الله عنه مدهونا به بالاتفاق لأن القاهرة بناها عبد القاهر الفاطمي العبيدي ودولتهم كانت في القمر الرابع فلعل الفاطميين هم الذين عملوا المشهد الحسيني لأنهم عظموا أهل البيت ونسبوا أنفسهم إلى الحسين وهم كاذبون ولقد جاءت الشريعة بالنهي عن هذه البدع والشركيات التي انحرف بسببها اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم إلى ما كان عليه قوم نوح قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدة ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ثم قال ولا تتخذوا بيوتكم مقابر أي لا تعطلوها عن الصلاة والدعاء فتكون بمنزلة القبر الذي يجب أن يخلو من ذلك وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياءهم مساجد قالت ولولا ذلك لابرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ او خشي ان ان يتخذ مسجدا رواه البخاري 1330 والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلعن اليهود والنصارى لاشخاصهم فقط وإنما لعنهم لفعلهم هذا فكلما وجد هذا الفعل تبعته اللعنه قائلا من كان فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحذر من هذا الشرك وهو في نزعه الأخير إلا لعلمه يقيما أن هذا الشر سيقع في أمته كما وقع في اليهود والنصارى فهو يقيم عليهم الحجة ويؤكد في التبريغ والبيان وإقامة الحجة قبل أن يموت قال الحافظ وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذنب من يفعل فعلهم فتح البالي المجلد الأول خمسيني وقال الحافظ العراقي فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا نقله المناوي في فرد القدير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه على ماذا على هدم القبور يبعثهم على هدم القبور وأن تسوى بالأرض حتى لا تعظم فعن أبي الهياج الأسري أن علي رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أذع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض ولا وَلَا تِمْتَالًا إِلَّا طَمَصْتُهُ رواه مسلم 960. وعن ثمامة قال كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودوس فتوفي صاحب لنا فأمر الفضالة بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم 960. وعن عبد الله بن شرحبيل ابن حسنة رجال الله عنه قال رأيت عثمان بن عفانة يأمر بتسوية القبور فقيل له هذا قبر أم عمر بنت عثمان فأمر به فسوي رواه ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الرابع 138 وسنده صحيح ونذكر الآن نهي الفقهاء عن التبرك وعن شركه وذلك بحسب المذاهب نبدأ اولا الاحتجاج عليهم بعبد الباصل فخوري الذي ذكر أصناف من المحرمات قال منها اتخاذ القبول مطافا واستلام القبور باليد الكفاية لذوي العناية صفح 154 وكذلك قال محمد البوطي فإذا درات من القبر الشريف فإياك أن تلتصق بالشبابيك أو تتمسح بها كما يفعل كثير من الجهال فتلك بدعة ثم استقبل القبلة ولا تتوهم أن في هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الدعاء ينبغي أن يكون مع استقبال القبر فإن الدعاء خطاب لله عز وجل لا يجوز أن يشرك فيه غيره قال ولا تلتفق إلى كثرة من قد تراه من الجهال والمبتدعين فقه السيرة الربوطي 478 قال السقي وإنما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحو ذلك فإنما يفعله بعض الجهال ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلم آداب الزيارة شفاء السقام 130 وقال ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به فتاوى السبك مجرد الأول 289 ثم نقل عن ابن تامية بأن الصحابة لم يكونوا يأتون قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة عنده ولا لمسح القبر ثم قال ونحن نقول إن من أدب الزيارة ذلك ننهى على التمسح بالقبر والصلاة عنده شفاء السقام 152 وقال الغزالي أبو حامد ولا يمس قبرا ولا حجرا فإن ذلك من عادة النصارى وقال أيضا فإن المسا والتقبير للمشاهد من عادة اليهود والنصارى إحياء المدين الدين مجلد الأول ميكاني 59 والمجلد الرابع أرواي 91 ونبدأ الآن بالنهي عن التبرك بحسب المذاهب الفقرية أولا الشافعية نهى الإمام الشافعي وأتباعه رحمهم الله عن تجسيس القبول والبناء عليها قال نووي هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء المهدر مجلد الأول ميكاني 39 والمجموع مجلد الخامس حتى قال ابن حجر وتجب المبادرة إلى هدم القبور المبني عليها المتخبة مساجد وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسلست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواجر عن اقتراف الكبائر مجلد الأول صفحة 191 وكذلك مجلد الأول 120 ولم يفرق بين المقبلة المسبلة وغير المسبلة وبين قبول العلماء حتى قال في شرح منهاج صفحة 33 وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى عليه مفسدة الفتاول بن حجر مجلد الثاني صفحة 18 وروا النووي عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبر رأيت من الولات من يهدم ما بني فيها ولم أرى الفقهاء يعيبون عليه ذلك المجموع مجلد الخانس ب1998 وكذلك شرح النووي على مصر مجلد السابع 24 في كتاب الجنائس بابرأم 32 وكذلك مواهب الجليل مجلد الثالث 35, 35 ولها الشافعية عن الكتابة على القبور واتخالها مساجد واستقبالها للدعاء, للدعاء والطوافلها وتقبيلها ومسحها باليد المجموع مجلد الثامن 257 والخامس 266 واحتج في المهذب بقول الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس الأم مجلد الأول 278 المهدى مجلد الأول 139 وروضة الطالبين مجلد الأول 60-52 والمجموع مجلد الخامس 266-68 مجلد الثامن 257 والسراج الوهاج مجلد الأول 114 وفرح النوع يعلى مسلم مجلد السابع 37 والمجلد الخامس 11-14 وقال الشافعي أيضا وأكره أن يبنى على القبر مسجد أو يصلى عليه ثم قال بعد ذلك وإن صلى أجزائه وقد أساء أساء هذا الفعل الأم للشافعي مجلد الأول 278 وانظر معرفة سنة والآثار للبيهقي مجلد الثالث 207 تحقيق سيد كسروي ونهى أبو شامق الشافعي عن مسح القبر باليد وذكر أن ذلك من البدع الباعة على انكار البدع والحوادث الصفحة 148 وجاء في المجموع للنووي والحاشية للبيجوري قال وكانوا يكرهون أن يضرب الرجل على القبر مظلة واستدلا بما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يظله عمله رواه البخاري معلقا في الجنائس باب 81 وانظر المجموع لنوي المجلد الخامس من 1998 وكذلك حاشيخ البيجوري على قاسم المجلد الأول 491 وجاء في حاشية البيجور على ابن قاسم ويكره تقبير القبر واستلامه ونقله عنه الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البيجوري انظر فتح الأنام بشرح مرشد الأنام في فقه على مذهب السادة الشافعية مجلد الثالث صفحة 313 وروا البخاري في باب ما يكره من افتخاذ المساجد على القبور قال ولما مات الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمع صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا قال الحافظ مناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفستاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسل عند القبر وقال ابن المنير فجاءتهم الموعبة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا رواه البخاري معلقا باب رقم واحدة من كتاب الجنائز وانظر فرح البالي مجالد الثالث صفحة مئتين موقف النووي من مسح, من مسح القبر قال النووي ويكره مسحه أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب والذي قاله العلماء وأطبقوا أي أجمعوا وأطبقوا عليه انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر مجلد الأول مجلد الأول مجلد وحاشية الهيتم على شرح الإضاحة في المناسك للنووي صفحة 453 أضاف النووي وينبغي لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محجفات العوام وجهالاتهم قال ولقد أحسن الشيخ الفضيل بن عياد رحمه الله في قوله اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين قال ومن ظن أن المسحب اليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغ الفضل في مخالفة الصواب الإضاحة المناسب للنوري صفحة 161 وكذلك انظر المجموع شرح المهذر مجلد الثامن ثلاثمائة خمسة سبعين ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفاء المجلد الرابع ألف وقال في المجموع وقال الإمام محمد المزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائد هذا كلام نووي ينقل عن الزعفراني قال ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله وعلى هذا مضت السنة قال أبو الحسن واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة هذا وقد قال الزبيدي ويستدبر القبر الشريف أي عند الدعاء اتحف صدرنا التقرير المجلد الرابع صفحه 421 ونشير هنا إلى ما قاله احمد بن حنبل انما نقل عن ابي حنيفه ان استقبال القبله افضل من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح هذا كلامه ويكذب ما قاله هذا الرجل قول ابن حجر الهيثمي في الزوهر المنظم قال ما ذكرناه من الاستقبال هنا في حاله الدعاء هو مذهبنا ونبهج جمهور العلماء انتهى اقول اذا كان استقبال القبر عندك يا دحلان افضل من استقبال القبلة فيلزمك ان تتوجه في صلاتك الى القبر لا الى الكعبة متابع كلام النووي ينقل النووي الان عن ابي موسى الاصفهاني في كتاب اداب الزيارة قال قال الفقهاء الفقهاء المتبحرون القرصانيون المستحب في زيارة القبور أن يقف مستجبر القبرة مستقبلاً وجه الميت ويسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عابة النصارى قال وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع افتح باب استلام الركنين الآخرين فلأن لا يستحب مسي القبور أولى والله أعلم انظر المجموع شرح المهذب المجلد الخامس صفحة 311 وهنا قد يسأل سابق هل لفظ الكراهية أكره يفيد التنزيه أو التحريم أجاب الشيخ بالحجر أن يتمي عن هذا السؤال قائلا والقول بالكراهة التنزيهية غير صحيح إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواثر عن النبي لعن فاعله الزواج عن اقتلاف الكبائر المجلد الأول 246 أقول زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله وأنهم أشد الناس عذابا والظن بآئمة أهل العلم كالشافعي وغيره أن يعنوا بالكراهة ما يكرهه الله ورسوله من المحرمات كقوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان وقوله بعد نهيه عن القتل والزنى وأكل مال اليتيم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كبه لكم قيل وقال وكفر في السؤال وإضاعة المال أقول وليست إضاعة المال جائزة مع كراها وقد اعترض السكي على حكاية النووي الإجماع على منع مسه القبر النبوي وتقبيله ظن منه صحة حديث أبي أيوب الأنصاري السكي يظن أن